بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م نحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم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 ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغي عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا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 ولا يعلم من الله الذين آمنوا ولا يعلم من المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم وما هم بحاملين من, من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واسقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما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 فمَا كانَانَ جوَوَابَ قَوْمِه إِلَّا أَوْهُ قالُ قُتُلُهُ أَوْ حَرِقُهُ فَأَ جَهُ اللَّ فَأَن جَهُ اللَّهُ, الله مِنَّارِ من فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمه يُؤمنِنون وَقَالَ إَِّ مَتَّخَذْتُم مِنْ دونُون اللَّهِ أَوْثَانََّا وَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْ الحياتةِ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 وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نَاسِ فِي أَبْهَمِهِمْ مَضَاجِعُهُمْ زَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخوهم شعيبا فقالَا يَاقومْ عبُدُ اللهَّه وَرجُ الْيَوْمَ الْ الآخِرَ وَلَا تَعسَوُ فِي الْ الأررضِّ مُفْسِدين فَكَذذَبُوه فَأَخَدَتْهُم الرجَفَةُ فَأَصَْحهُ فِي دارَِهِم جاسِمِين وَعَدَ وَسَمُودَ وَقدَتَ بَيَّّنَ لَكُم مِم مَسكِنِهِم وَزَيَّّنَ لَهُم الشيطانواعَ لَهُم فَصَدَّهُم عَ السَّبِيل وَوكَانُوا مُسْتَبُصِرين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 وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَْهَنَ الْ البُيوتِ لَ بَيتُ الْكَبُوت لَ كانَانوا يَععلمون إ اللهَا يَعلمُ ماَا يدَعونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْئِم وَهُو العزيزُ الْ الحَكِيم وَتِللكَ الأأَمْثَالُ نَبِْبُهَا لَّاسِ وَماَا إِلَّا العالمالمون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 ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم و الهنا و الهكم واحد و الهنا و الهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون وما كنت تتلو من قبلهم من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك اذا لرت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 يَععلمُماَا فيِي السَّماواتِ وَالأَرب وََّذِ نَ آمَنوا بِالباقِلِ وَكَفرَروا بالِاللهِ أُلَائِكَهُمُ الْخَاصِرون وَيَْتعجرُِونَكَ بِالعَذاابِ وَلَوْلَا أَجَلُم مُسََّ جَه أَهُمُ العذاَب وَل يَأْتِيََّهُ وَل يَأتِيًاَّهُ بَغُتَتَوهُم لا يَشعرُون